بالله لكموا إذا قلبتموا إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجز ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ألعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن العراب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 المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها لنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من العراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخر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 والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا لمسجد نسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن نسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير لما نسس بنيانه على شفاجر في نهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال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 عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا ايها الذين امنوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لاهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلك بانهم لا يصيبهم ظمؤ ولا نصب ولا مخمصه في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيلن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 ييكفرون هو الذي جعل الشم صضيا أوقمر نور وقده منزلا نتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحقق نفصيل لايات نقومية علمون إن فختنا في الليين والهار وما خلق الله في السماوات والرضل آيات النقومومية التتكون إن الذين لا يرجون القااء انا رضوا ب حياتة الدنيا ووطم أن بها والذين معنا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 يؤمنوا. كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنات بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أنبدله من تلقاء نفسي إن اتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل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 قُلْ إِن كُنَّا إِلَّا بَشَرًا مِثْلَكُمْ وَمَا أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ لَقَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْتُمْ فِيهِ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ لَّن نَّجْعَلَ لِلَّهِ مِن نَّدِيدٍ وَلَن نُّعَذِّبَ إِلَّا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 انقلوا للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم ايانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت وردوا الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من من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 إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب لليم فلولا كانت قريةنا آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين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 عنهم العذاب الى امه معدوده لا يقولون ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن ذقنا الانسان منا رحمه ثم نزعناها منه انه لييئوس كفور ولئن ذقناه نعما بعد ضراء امسته ليقولن ان ذهب السيئات عني انه لفرح فخور الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة واجر كبير فلعل انك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز وجاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتلاه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وألم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 م رَحم أُلائكَ يُمنِونَ بِه وما يكفر بههِ منِن الْحْزَابِ فَ الن رموعد فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن ظلم ممن افتلى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول لشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرتهم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض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 علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرايتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليهم مالا إن جري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني ألاكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائر الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فاتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قال إنما ياتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن ردت انا أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترككم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 فإن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من ياته عذاب يخزي ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفاردت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجرانا ومرسانا إن ربي غفور الرحيم وهي تجري في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء وقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجود وقال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 إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن اجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مضرارا ويزدكم قوة لا قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا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 استخلفوا ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء آمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربه معاسوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة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 أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لون لي بكم قوة نواوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد لم رأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح ليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضوض مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد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 ربّ رحيم ودُود قالوا يشعب مَا نَفقَوا كثيرا مما تبُول وَإِنا لنراك فينا ضعيف وَلو لا ضعيفا ولولا رهتُكَ ررجمناك وماأَتَ عَنا ببعزيز قال يقومِ أَ رهْطيا عزُعَكم منِ الله وَاتخَد موه راءكُمْ ظهري اء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 الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عن تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال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 دراهم معدودة وكانوا فيه من الزائدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى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 سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقال تخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتن ني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل امره لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهم اصب الي وانا من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم انه هو السميع العليم ثم بدلهم من بعد ما راوا لاياتي لا ليسجنونه حتى حين ودخل معه استجنا ان قال حد ماَا إن أران ي عصير خمر وقال لا خ إني آران يحملُ فَووقأسي خبز ت كل الطير من نبأنا ببتويه إ نَراك من المحسنين قال لا ياتتيكماَا طعااموا تُرزَقانه إلا نببعتكما ببتويله قبل أييات يكم ذلك ما مما علمني رَببي إني تَكتت من لا تقوم بالله وَهُ ب خهم كفرون والاتبعت من تآب إبراهم وإحاق ووييعقوب ما كان لنا أن نشررك بالله من شيء ذلك مِ فضل الله علينا وع الناس ولكن أكثررا الناس لا ينشكرون يا صاحب يستج رباب متفرقون خيرونَ من الله الوااحد القهار ما تبدونَ مدونه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 فيه استفتيان وقال الذي ظن انه ناج منه اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات يا أيها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون قالوا ادغاث احلا وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة نناء نبئكم بتاويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمانيا كلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فضروه في سنبل بله إلا قليلا مما تاكلون ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد يا كلما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصلون ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة التي قطعن أيديه إن ربي بكيده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 وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ وقال الملك اوتوني به أستخلص لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين نمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشعر نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين والأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فاعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قالاتوني بأخ لكم من بيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنسلين فإن لم تاتوني به فلا كيل لكم عين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 تُقِمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلَ فَاللَّهُ خَيْرُ حِفْظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ قَالَ لَنُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونَ مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ لَتَأْتُنَنَّ بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ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 محسنين قال معاذ الله أن ناخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد خذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلنبرح الأرض حتى ياذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا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 اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبيات بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجدري حيوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم قلكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا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 يدبر الأمر يفصل لايات علكم بنقائ ركم توقون وهو الذي مددى الأرض و جلى فيها رواس وأها راء ومن كل الثمرات جعل فيها زوج ثنين ييقش الليلى النهار إن في ذلك نآيات النقومومية فكرون وفي الأرض قطع متجااوات وجنة من عنابي ووزع وونخيل الصنواني وغير صنواني تتسقابمااء هو واحد وف وإن بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أيذا كنا ترابننا في خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك لغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو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 قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخدتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضراء قل هل يستوي لعما والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار انزل من السماء ماء فسالت أوذية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومنها